إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسأل عن فرامه نعود بالله تعالى من شهور أنفسنا ومن سيئات نعمنا من يهدي لله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا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 وَخَلَقَ مِنْهَا زَجَجًا وَبَدَّلَهُما رِجَالًا وَأَنْثَى كَثِيرًا وَأَلْسَاءَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم اعمالكم ويهدي لكم ذنوبكم ومن يطغ الالها ورسوله فقد فات ومن يرفض الالها ورسوله فقد فات فقد فات جزاء عظيما اما بعد فينا اصدق الحديث كتاب الله وخير الاجتهاد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشمل الامور وحدهاتها وهل هو اجدته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نار اعهد الله ايات من النار. عباد الله طاهر <تصفيق> القبعه الاخيره من على ره ساعه صغرى حتى لا يكتفى بنا المقام ثم ابدا بعدها في على محث ساعه الصغرى والتي تحيط بنا اليوم ان شاء الله تعالى حديثنا يتضمن عناصر عده وهي من علامات الساعه الكبرى كما تعلمون اقول اولا الدخان ثانيا زلزله الارض ثالثا طلوع الشمس من مغربها رابعا خسوف ثلاثه في اخر الزمان خامسا واخيرا ناول تحصد الماس الى ارض المحشر فتذكر معي يرحمك الله هذه العلامات الكبرى من علامات الساعه هو من الفتن والبلال التي تكون في اخر الزمان طرم وتفكر معي حديثا فصيفته ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه لما قال كنا نتذاكر الساعه في يوم فبَرَجَ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او تحشرهم الى ارض المحشر فتذكر معي يرحمك الله مع هذه الايام والسنين والفتن التي تمر بالامه الاسلاميه اقول وجب على كل عاقل ان يعمل من الان وان يجد وان يجتهد بل الامر جد خطير ففتن وملاحم وملاحم وحروب نعم تحيط بالامه الاسلاميه جمعاء فلا بد ان نعلم الواقع والله لو لم اكن اتكلم عن هذه السلسله لتكلمت عن خطب مضت اربع او خمس عن هذه الاحداث بل كنت اود ان اتكلم اليوم عن خطبه بعنوان تلك حدود الله ولولا انني مرتبط معكم مع هذه السلسله فاقول عبد الله على المسلم العاقل ان يحسن نفسه وان يحسن اهله وان ينصح وان يامر بمعروف وينها عن المنكر فالفتن والملاحم كثيره وابدا اليوم مع هذه الفتنه التي اختلف فيها اهل العلم هل وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهل ستقع في اخر الزمان على طريقه اهل العلم والكلام عن الدخان عباد الله اول اعمال كما قلت على قولي من اجل العلم منهم من, من يقول ان الدخان هذه العلامه الكبرى وضعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ستقع اخر الزمان وتدبر معي قول الله عز وجل فارتق مع عباس وعلي وابن عمر رضي الله عنهم جميعا وابو هريره ايضا وجمع من الصحابه ان الدخان الناس قال ابن كبير هذا دليل على انه لم يطف اهل مكه قال يغشى الناس اي يغشى الناس جميعا وقال بان سياق الايات في سوره الدخان يقتضي انه علامه من علامات الساعه الكبرى فتجبر يا حاج طلعت ان الدخان علامه من علامات لكن الدليل قلته وبدأت به في أول الخطبة وهو حديث حزيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تقود أي سيئة فقال لي ما نوت البارحه فص اسمع ابن عباس يقول ما نوت البارحه فص يا الله وهذا من هذا ابن عباس فقال له ابو مليكه ولم يعني لماذا لم كن قال فاني قد سمعت الناس يقولون ظهر الكوكب ذو الذنب قال له الجمهور انك ولا الكوكب ذو الذنب قال خشيت ان يكون الدخان فما نمت حتى اصبح وهذا استنتاج صحيح كما قال كثير وغيره تخيل لمجرد ان نبلع باكس أن الكوكب في الزنب سيضرع أي الضخان وهو تلكم العلامة وتعباس لم يأتي إليه يوم منقص فما بالكم بمن يرعي كتن حوله كثيرة ودموج كموج البحر كتن في الليل وفي النهار في الطريق وفي البيت وفي غيرها وفي العمل وفي أسماء ما تتحرك اينما اتجهت حك نور كثيره بل انهم الان يسيئون للمسلمين ويسيئون لكل شعار يحمل الاسلام اكره وقالوا سنه الامه نعم ان كانوا يحسدون بعد ذلك يصدقهم كثير من السذج الكيله لبعض الناس سيحكمون شرع الله حقا الله وسيكون دوله اسلاميه سبحان الله عوام الناس الذين يجهلون الامر من كثير من الناس وبغيرهم يقول لا اسلام لا يا الله كلمه كبيره جدا ان يصدقوا بها يا ابا الاقطاع الذين يريدون ان تكون هناك دوله اسلاميه وان قدر الله عز وجل ذلك فهذا شيء يسعدنا وان لم يقدر الله عز وجل فليبن كل مثل دوله الاسلام في بيته وبعمله وفي Naa no. ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون يا الله تذكر اخي في الله واذا وقع الطول عليهم اخرجنا لهم داقه من الارض تبلهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون كيف ذلك كيف ذلك عباد الله وما معنى القول في الايه واذا رفع القول عليهم ما معنى القول قلنا بان النار ستخرج في اخر الزمان عند فساد الناس وعند عدم اطاعه اوامر الله فتخرج لكن ما معنى القول اختلف العلماء في معنى القول في الايه على اقوال القول الاول وإذا وقع القول عليهم معناه اسمه وتدبر أي غضب الله عليهم وهذا قول قتارة القول الثاني وإذا معروف ولم ينتهوا عن المنكر هذا قوله عبد الله بن عمر وابو سعيد رضي الله عنهما تدبر وتدبر انك ستظهر الجبهه سبحان الله والقول الاخير لابن مسعود واذا وقع القلم عليهم اي يموت العلماء ويكثر الجهل وسوف تحدث عن رفع العلم وثبوت الجهل ان شاء الله تعالى مع الفتن والعلامات الصغرى تخيل يموت العلماء ويكثر الجهل وهذا شيء طبيعي اذا لم يكن هناك علماء من الامه قد قد من ان ينتشر الجهل وتدبر هذا عند ظهور الداهة ادنت تكلم الناس وتكلمهم تكلم الناس كما قال ابن عباس اي تخاطب الناس وتكلمهم اي تعلمهم او تجرحهم تكلم يعني الجرح وتدبر تكلمهم اتكلمهم نعم تخرج في اخر الزمان بل قال العلماء ان الدببه ستجرحهم وتدعوهم ومن العلماء من قال بان الدببه ستكتب على جبين الكافر كافر وستكتب على جبين المؤمن مؤمن يا الله دابت تخرج من الارض الله عز وجل اعلم بنفسها بعقله لكنها تكتب على جبين كان غير ناجر وعلى جبين مؤمن مؤمن الله اكبر دابت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد وغيره بسند صحيح قالت تخرج الدابه في اخر الزمان فتقسم الناس على خرافيهم يعني على أنوفهم انظر تأخذ الدنتك في اخر الزمان فتسم اي تعلم الناس على أنوفهم اي خرافيهم حتى ان الرجل لا يشتري الدابه رجل يقوم بشراء ذبته من رجل اخر ثم يمر الزمان سيسال هذا الرجل فيقال من اين اشتريت هذه الذبابه اسمع فيقول من الرجل المخطا اي المعلم اي الذي علمت الذبابه الارض فتتبرك جيدا تذكر جيدا ان هذه علامه عجيبه من علامات الساعه الكبرى لذا هذه علامات وطلوع الشمس من المغرب والدجال كلها علامات خطيره اذا ظهرت قال صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث اذا ظهرنا فلا ينفع نفسه ايمانها لم تكن امنه من قبل او كسبت في ايمانها خيرا بابت الارض وطلوع الشمس من مغربها والدجال الذي تكلمنا عنه نعم أيها الأحبة ذابة الأرض من العلامات الكبرى أقول ثالثا علامة عجيبة أيضا من علامات الساعة الكبرى تقيم الله عز وجل يغير سننه الكونية فهذه الشمس الذي نراها باعيننا تطلع من المشرق في اخر الزمان ستطلع من المغرب سبحان الله انها علامه من علامات الساعه الكبرى لذا اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ان بالمغرب ان بالمغرب باباً مفتوحاً للدوخة يا الله ان بالمغرب باباً مفتوحاً للدوخة عرضه 70 سنة حتى تطلع الشمس من مغربها فهين اذا لا ينفع دشمي أن تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها أخيرا باب مفتوح من المغرب أخيل عرض الباب كم؟ سبعون سنة فإن كنا أصحاب معاسم فإن نقدم التوبة وإن نقدم الأوبة وإن نقدم الرجعة إلى رب الأرض والسماء تغيّل سعة هذا الباب ارغو 70 فما بان بقولك فما قالك عبد الله من الان قدم التوبه وقدم الاوبه فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه امام البخاري والامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع اتدرون اين تذهب الشمس اتدرون اين تذهب الشمس ايا قلنا الله ورسوله اعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه اي الشمس ان هذه اي الشمس تجري اسمع تجري لم تقرر لها حتى تخر ساجدة تحت العرش الله أكبر اسمع اسمع يا عبد الله الشمس تجري لمستقر لها كما قال الله عز وجل كما في يسير والشرس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم تجري حتى تخر ساجدة تحت العرش ما؟ ثم تمر فيقال لها رجعي فترجع حتى تصبح طالعة من مشركها ثم تجري لمستقر لها فتخر ساجدة في المغرب لا ينكرها الناس لا ينكرها الناس لأن هذا أمر طبيعي لكن لا ينكرها الناس اذا اراد الله عز وجل رفعها حتى يقال لها ارتفعي اسمع في اخر الزمان حتى يقال يقال لها ارتفعي ستطلع من صبيحتها من المغرب فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله ام كذبت اعلانها قيرا قل لا. كل ينتظره نعم هذا امر الكل ينتظره الله عز وجل كار ينتظره اذا ننتظر عباد الله فهذه علامات للساعه الكبرى واكمل ان شاء الله تعالى بعد جلسه الاستراحه والله اسال ان يوفقنا وان يعيننا جميعا على عمل الخير وعمل طيبات انك ولذلك القادر عليه الحمد لله حمدا طيبا كثيرا وعمرا مباركا وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه نور الصلاه والسلام عباد الله نطرا الصغر كان اقر النبي صلى الله عليه وسلم شفق شفق واحده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعجاز كتاب ربنا لذا اقول ايها الكرام رابعا خسوف ستحدث في اخر الزمان خسوف الخسف معناه ان تغور الارض بمن عليها اسمع يحدث هذا كل يشاهد زلازل براكين وما الى غير ذلك لكن هذه علامه من علامات الساعه الكبرى خسوف ثلاثه خسف في ارض المشرق وخصا بارض المغرب وخصا بجزيره العرب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوص ثلاثه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان تدبر يكون في اخر الزمان خصم ومسخن وقد يا الله حديث هو لإمام أحمد وغيره يكون في آخر الزمان خسفا ومسخا وقال نعم من علامات الساعة الخسف وقلنا عنه أن الأرض تغور بمن عليها في مناطق ثلاث بالمشرك وبالمغرب وبجزيرة العرب والمسخ أن تحول الصورة إلى صورة قبيحة يا الله تخيل كما تحول صورة الانسان الى صورة القبيحه في اخر الزمان هذا للمفسدين عباد الله كل ما يقع كل ما يقع من المفسدين في نهايه الكل ونهايه ال بكاره يا الله تدبر كما كنا نتكلم سابقا على جج ومأجور هؤلاء القوم الذين ظنوا ان لا احد على ظهر الارض مثلهم ولا احد يجاريهم في السماء فقالوا غلبنا اهل الارض وغلبنا اهل السماء وهذا حال كل متكبر هذا حال كل مفسد في الارض مهما كان حجمه لا بلاذ والعباد سبحان الله تكبروا وتكبروا منذ الى نهايه هؤلاء اذ بالله لذا اقول عبد الله قد اكون وقد تكون وقد يكون من الناس المتكبرين فحاي حاري ان يتكبر المتكبرون وقلت قديما في سلسله من احوال العصاه بعد موت قلت محشر المتكبرون كامثال الذر في صور الرجال يا الله انظر الى كل تكبر انظر الى كل تجبر تجبر يحشر يوم القيامه ذليلا صغيرا حقيرا كامثال الذر في صور الرجال يغشاه الظلم من كل مكان دعوهم النار الالياء مساقون الى سجن سبحانه الله هم سب بابولك ياكلون من صينه الخبال عصاره اهل النار يا الله حداري حداري من الكفر حداري حداري من السرخه حداري حداري عباد الله كل من اعطاه الله منصب كل من اعطاه الله وان يكون تحته من يعول او يكون مدير في العمل او وزيرا او او الى غير ذلك فليتق الله ربه فليتق الله ربه عباد الله اقول اقول واخيرا علامة من علامات الساعة في القبرة ما هي نار نار تحصد الناس او تحشر الناس الى ارض محشرهم يا الله في الوقت كان مسلم تقيل حيث قالوا يعني لو ان الناس في القيلونة قالوا تاقف النار وتبيت حيث باتوا يا الله نارا نارا تقيل حيث قالوا وتبيت حيث باتوا نعم كما جاء في الحديث الصحيح عباد الله ان هذه النار فسأذكر حديثاً واحداً حتى لا أدخل في الخلاف في هذه المسألة نار كما أخبر المري صلى الله عليه وسلم تخرج من حضر موت نار في آخر الزمال تخرج من حضر موت تحشر أو تحصد الناس إلى أرض المحشى يا الله أنت متخيل نار والناس أفهمها والنار هي التي تسوق النار إذا أردت أن توقن متجازاً أو ناماً في مكان أنت الذي تشعي حتى وإن أرادوا الفساد الذي أرادوه بما كانوا يفعلونه نام لكن تخيم النار الذي هي من علامات السرعة تحشر الناس والناس أمامها إذا ناموا تنام وإذا قاموا تقيل النار حتى تصل بهم إلى أرض المحشة يا الله فقولوا جر بكم من كل مفسد ان يتقي الله عز وجل وان يعلم المفسدون ان الساعه لا تدوم الا على شرار الضل بعد ان يقتل عيسى عليه السلام او الدجال ثم بعد ذلك ياتي يأجوج ومأجوج بعد ان يا الله عز وجل يخلص العباده من شريهم ما الذي تحدث كما قلنا يرسل عليهم غضا صغيرا كالنغث ثم يقضي عليهم ثم تنظر السماء 40 يوما ثم تظهر الارض من دنس ثم لا يكون على وجه الارض الا شرار الخل كف تكى لان الله عز وجل يرسل ريح طيبه اسمع يرسل ريح طيبه ليه فتقبدد بها ارواح المؤمنين ثم يظل شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا ربنا لا يزي قلبا بعد ان هديتنا وهد لنا من لدنك رحمه أنت انك انت الوهاب انك انت الوهاب انك انت المهات ربنا اسمي في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا واكرم عذابنا اللهم ربنا اللهم ربنا نسالك ان تولي علينا خيارنا اللهم ولي خيارنا اللهم ولي خيارنا والله محكم دعاء المسلمين في دكاها اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم ربنا اللهم ربنا اكر فسنا تقواها وسقيها انت خير من دكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نعوذ بك من خليل لا, لا يشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم ربنا. اسالوك شفاء لكل مريض مسلم اللهم شفاء لكل مريض مسلم اللهم شفاء لكل مريض مسلم اللهم مكن لدينك في الارض اللهم مكن لدينك في الارض اللهم مكن لدينك في الارض, الأرض. واختم دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم مسيد اسوان بموقف اهل السنه في سنب اللوينه ان يقدموا لكم هذه الامان